بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن مَا مَنَ بُيُوتُهُم وَلَا يَخْرُجُنَا إِلَّا أَن يَفْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَك حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفسه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 وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن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 رسُوللَ يَتْلُ عَلَكُم آيَاتِ اللهِبُ بَنجنَاتِ يُخرجََّينَ آمن وَعَامِ الصوالِحَاتِ مِن نَُّلُماتاتِ إلَ النّوب وَمَنْ يُؤْمِ بِاللَّهِ وَيَعْمَ الصالِ حَي ي دِخِله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله النهار. ان يَنَزَّلَ الأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شيء علما